ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه أنواع الرياضة كم قسما تنقسم الرياضة يا أبي؟ تنقسم الرياضة إلى قسمين الأول الرياضة الساكنة والثاني الرياضة المتحركة ما معنى الرياضة الساكنة يا أبي؟ الرياضة الساكنة هي لا تعتمد على تحريك جميع عضلات الجسم، بل تعتمد على تحريك عضلات معينة مثل رفع الأثقال. لو سمحت يا أبي، أريد منك تعريف الرياضة المتحركة أيضا. الرياضة المتحركة تعتمد على تحريك أكبر عدد من عضلات الجسم، مثل المشي والجري. والسباحة وركوب الخيل والتسلق ما شاء الله يا أبي معلوماتك كثيرة في الرياضة وماذا تعرف أيضا؟ وأعرف أيضا بأن الرياضة تنقسم إلى نوعين هما الرياضة الجماعية والرياضة الفردية أشكرك يا أبي على هذه المعلومات الجميلة